بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليكم محمد والآله واصحابه أجمعين أما بعد الرحمه الله ومن أكره عليه ظلما بإلام له أو لولده أو أخذ مال يضره أو هدده بأحدها قادر يظن إقعه للآخرة ليس كل طلاق تلفظ به الزوج يقع بل كل طلاق له شروط وله انتفاء انتفاء موانع إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع حين ذاك يحتسب الطلاق فسبق أن من شروط الطلاق أن يكون من زوج مكلف وعاقل ومميز يعقله ومن موانع وقوع الطلاق كما سبق في الدرس السابق زوال العقل هذا المانع الأول لذلك قال ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه فالمانع الأول زوال العقل فزائل العقل لا يقع طلاقه كما سبق كالمجنون والمعتوه والسفيه ومن في حكمهم كلو كمن به وسواس أو به مرض نفسي ويذكر هنا اليوم المانع الثاني من موانع الطلاق وهو الإكراه ظلما والإكراه إما أن يكون بالفعل وإما أن يكون بالتهديد والإكراه بالفعل إما أن يكون بالضرب وإما أن يكون بأخذ المال بأخذ مال يضره والتهديد بالقول أن يكون من قادر أن يكون التهديد يكون بالأمرين السابقين يهدده بالضرب أو يهدده بأخذ المال ويشترط في المهدد في المهدد يشترط في المهدد أن يكون قادرا على إنفاذ ما هدد به والشرط الثاني أن يغلب على ظن المهدد أن المهدد ينفذ ما هدد به كما سأتي فإذا توفر ما سبق من, من, نوعي من أحد نوعي الإكرارة لا يقع الطلاق. لذلك قال ومن أكره عليه ظلما أي ومن أكره على التلفظ بالطلاق قال ظلما ليخرج أمر القاضي المولي بالتطلق فمن آل من نسائه حلف على نسائه أن يطأهن أكثر من أربعة أشهر فيقول له القاضي إما أن تطلق إما أن, أن إما أن تفي وتكفر عن يمينك وتطع أهلك وإما أن تطلق فهنا سماه أهل العلم ظلما لكن بحق يقولها القاضي طلق أو ارجع عن يمينك ومثل ذلك أيضا إذا طلبت المرأة الخلع فيقول لها القاضي إما أن تخلع أو أفسخ فهذا إكراه لكن ليس بظلم وإنما هو بحق فمن أكرها ظلما بغير الأمرين السابقين من الإيلا وطلب القاضي منه الخلع إذا صرت المرأة على الخلع من أكر على الطلاق لا يقع. لذلك قالوا من أكره عليه ظلما، ثم بين النوع الأول من الظلم وهو الضرب، نوع الأول وهو الفعل، ويكون إما بضرب أو بأخذمال، لذلك قالوا من أكره عليه ظلما، بالفعل بإلام له، يعني بضرب له. أو قيد يده أو قيد قدميه ونحو ذلك بإلام الله أو لولده أي أن يضرب المكره أحد أولاده يقول إما أن تطلق ولا فيقول إما أن تطلق ويضرب أولاد من يرغب التطليق من يرغب من يأمره ويقول له ويضرب الولد ويقول له طلق ولازيد في الضرب فإذا طلق وهو والمكره يضرب ولد من طلب منها الطلاق لو طلق لا يقع وكذا كما قال الشيخ الإسلام أحد وقاء قاربه فإذا كان أحد ظالم يضرب أحد أقارب الزوج يقول له طلقوا لأزيد في الضرب لا يقع أيضا فهنا قال بإيلام له أو لولده هذا يكراه بالفعل بالضرب الضرب ويكراهم بالفعل بأخذ المال قال أو أخذ مال يضره والشرط في أخذ المال أن يكون أن يكون أخذ المال يضر بالزوج أما إذا كان لا يضر بالزوج فليس بإكره فلو قال فلو أخذ منه ريال واحد فما يقول أنا طلقت لأنه أكرهني وأخذ مني ريال واحد فلابد أن يكون المال الذي أخذه يضر به وكل شخص على حسبه فقد يكون الفقير المال القلي يضر به والغني المال القليل لا يضر به فكل شخص على حسبه ذلك قال أو أخذ مال يضره يعني يضر الزوج المكره على الطلاق ثم بعد ذلك انتقل إلى الإكراه بالتهديد بالقول فقال أو هدده بأحدها وفي نسخة بأحدهما يعني إما بالضرب يهدده بالضرب أو بأخذ المال ومن الذي يهدده يشترط في التهديد أن يكون المهدد قادر فلو كان ضعيفا ويهدد من هو أقوى منه فطلق يقع الطلاق لأنه لابد أن يكون مهدد قادر فلو كان شخص عمره مثلا أربعون عاما ويتيه صبي عمره سبع سنوات يقول له طلق وإلا سوف أضربك نقول هذا تهديد من ضعيف فلا يقع الطلاق فايقع الطلاق لو طلق الزوج لكونه لكون هذا التهديد من ضعيف ذاك قال قادر يعني على إنفاذ ما هدد به قادر يظن إيقاعه به يعني يغلب على ظن الزوج أن المهدد لما هدد قد ينفذ ما هدد به فإذا كان يعلم أن المهدد معروف بالكذب فإن يقول سوف أفعل وأفعله لا يفعل فهنا تهديده لا يعتبر نوعا من الإكره لذلك قال يغلب على ظنه يغلب إقاعه به يعني يغلب على ظن إقاع الطلاء تهديد به بذلك الزوج قال فطلق تبعا يعني فطلق تبعا لذلك الإكره الذي هو بالظلم سواء بالفعل أو بالقول لم يقع أي الطلاق لوجود الإكراه. تبين مما سبق أن من موانع الطلاق الإكراه، ومن موانع الطلاق أيضاً زوال العقل بعذر. نعم، والله أعلم. صلى الله وسلم محمد. يقول ما من عبارة منكر عليه ظلم؟ يعني لو شخص يعني القاضي لو قال للزوج طلق في الإله وطلق يقع طلقه في الإله لأن هذا إكراه ليس بظلم بحق وسمي إكراها من باب الأمر لأنه قاضي إلى أدنى منه وكذا في الخلع لو قال خالع زوجتك زوجتك ما تريدك وخاف من القاضي فخالع يقع لأن هذا إكراه يسمى إكراف الظاهر لكن لسي بإكرافه إنما أمر فخاف فطلق أو خالع فيقع لأنه بحق يقول لو قالك في الأجير قل زوجتي طالق إلا مختلس ليكون ذلك من باب الحلف في الطلاق فينظر أن يقصد الأمين أو قصدق لو قال علي الطلاق هذا نقول حكم حكم الأمين لكن زوجتي طالق لا هذا طلاق يقول قال زوجتي طالق إن كنت أنا السارق وفي الحقيقة هو السارق هل يقع الطلاق نعم يقع الطلاق يعني ما أحد ألزمه بلفظة الطلاق هذه هو من حاله يقول فطلق تبعا هل يخرج هل يخرج ذلك المكره بظلما إذا نوى الطلاق لذاته لم تكن الطلاق لفطلق تبعا المقصود به المكره ظلما أم إذا مكره بحق يقع